سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَحْرَارِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ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 وَزُيِّنََ ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًّا تَنَظَّنُونَ السُّوءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْظَرُوا وَقَتُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُنَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قال الله مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَل بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا